قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نارفوني بردا وتناما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخطرين ونجيناه ولوقا إلى الأرض التي داركنا فيها للعالمين وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَكُلًا جَعَلْنَا قَانِحِينَ